Allahumma anqulhum minzhiq alhoud walqubur ila s'at aldour walqusur fi wa talhim manbud wa مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوع ولا ممنوع وفرش مرفوع مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا